وإلى ربك فروا بسم الله الرحمن الرحيم والدي والزيتون قَدْ خلقنا الإنسان في <تصفيق> أحسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون عنه بالدين الله